لتشتاق النفوس للصلاة ولتعرف قيمتها ولكنها منعت من النافلة صلاة ولم تُعَب ولم تُمنع من النافلة أذكارا وفي هذا دلالة على كمال الشرعي الحنيف الذي أراد للعباد أن يكونوا في خدمة دائمة وعبادة مستمرة مع ربهم ومولاه سبحانه وتعالى وإن هذه المقامات المختلفة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 وإنني أود الحديث عن عبادة أقدم أقدم نفسي في أتقدم فيها وأتأخر لأنها من العبادات الجليلة أقدم فيها رجلا وواخر فيها رجلا من أجل أنها من العبادات السامية والجليلة لا يقوى عليها إلا أصحاب العزائم والإغاثات المتينة إنها عبادة الليل.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 صلى الله عليه وسلم ليلة يقرأ القرآن فإذا هو يقرأ قوله تعالى إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم ما زال يرددها حتى أذن أذان الفجر الأول لم يركع ولم يتجاوز الآية يرددها ويبكي إن الليل يحتاج فعلا إلى قلوب ويحتاج فعلا إلى صفات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 في في في فيما لا ينفع ولا يجدي أما أن تصف الأقدام وأن تتجه القلوب وأن تلهج الألسنة وأن تدرف الدموع وأنت بين يدي الله عز وجل تناجي وتسائله هذا مقام عظيم ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا إن هؤلاء الذين لا يقومون يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوم ثقيل استسقِلوا قيام الليل ونسوا أنه نالك أو أن هناك يوم ثقيل سيقفونه في عرصات القيامة إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوم ثقيلا وقال سبحانه وتعالى والذين يبيتون لربهم سجدوا وقياما والذين يبيتون بعد الليل لله سجداً وقياما يراوحون بين جباههم وبين ركبهم يقومون الليل يصلون في جوف الليل يتملقون الله ويسعلون مولاهم ويرجونه يتكلمون إليه بالقرآن يقول ابن رجب رحمه الله تعالى وفي جوف الليل من صدق ما يقال في جوف الليل إنها عبادة سر إنها عبادة إخلاص إنها عبادة جهد واجتهاد وتعب ونصب قاموا في جوف الليل قال أنفاضهم تصراقص طربا وتقيم عرسا كلماتهم في جوف الليل تقيم عرسا واحتفالا من صدق ما يقولون كانت عفير العابدة تقوم الليل تناجي ربها وتبكي تقول إلهي غارت النجوم ونامت العيون وغلقت الملوك أبوابها وخل كل حبيب بحبيبه هذا مقام بين يديك فرحمه وخل كل حبيب بحبيبه الملوك أغلقت أبواب ولو كانوا من الكرماء ولو كانوا من المنفقين في ساعة لا يقبلك فيها أحد من البشر لا يقبلك إلا ربك سبحانه وتعالى ولذلك كانت برد السريمية رحمها الله تعالى من الصالحات تقوم الليل وتبكي بكاء شديدا فيقوم أولادها وزوجها ينظرون إلى هذه من الذي يبكيها بكت بكاء حتى قالوا كادت أن تهلك فجاءها زوجها وأولادها يقولون لها يا أم أنفقي بنفسك ارحميها قالت رحمتها أريد يوم يرحم الله الراحمون في عرصات القيامة هي تبكي لأجل, لأجل القيامة وتظن أن هذه الرحمة رحمتها أريد قالت لهم أتعجبون من بكائي لو رأيتم بكاء العصات يوم القيامة لقلتم أني العب إن أعظم دافع يدفع أهل الليل يقض مضاجعه خوفهم من الله أو لم يقل ربنا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا أيها الأحبة هل تظنون أن التهزي الذي نصليه في العشر الأواخر هو قيام الليل الذي كان يقومه أسلافنا إن ضعف أبداننا ومن قبل وأن عزائمنا وضعف إغاداتنا هو الذي صورنا أن نقوم الليل القرآن يقول تتجافى جنوبهم عن المضاجع بينهم وبين الفرش مشكلة بينهم وبين الفرش جفاء هذا تعبير قرآن عجيب تتجافى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 وطمعا في جنته وهذه عبادة الأنبياء والمرسلين ومن قال أنه لا نعبد الله خوفا من, طمع خوفا من ناره أو طمعا في جنته خالف طريق الأنبياء قال البخاري من قال هذا تزندق كيف والأنبياء يقومون يخافون ناره ويرجون رحمته وجنته خوفا وطمع ومما رزقناهم ينفقون والعجيب ال الرب بين الإنفاء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 خل أن يظن بماله إنه بعد ذلك لا يرى للمال قيمة ينفقه في سبيل الله وفي أوجه الخير لذلك قال ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون يا سبحان الله اللطيفة أخفوا العمل فأخفى الله الجزاء أخفوا العمل فقاموا الليلة وأفضل قيام الليل أن تقوم لوحدك لا يرىك أحد ولا يسمع بك أحد إنها, إنها عبادة عبادة سر ولذلك أخفوا العمل عن الناس فأخفى الله الجزاء عن الناس وأعده بما يعرفه فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما صلاة الليل عندنا في رمضان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 تمر عليه الآيات ولا تؤثر فينا ونقف عند كلام رب البريات ولا ولا يستوقفنا ولا يهزنا والسبب أننا ضعفت قلوبنا وتعلقت بالدنيا أكثر مما يجب عثمان بن عفان رضي الله عنه أتى مكة معتمرة وبعد صلاة العشاء أراد أن يصلي دخل في القرآن كبر وهو في الثمانين من عمره وبدأ يقرأ ويقرأ ويقرأ فما ركع وبدأ يقرأ ويقرأ, ويقرأ ويقرأ حتى ختم القرآن مع أذان الفجر فكانت له وطراً وقيام ليل ختم القرآن في ركعة والله هذا ليس ببعيد ليس ببعيد لأن الرسول الله صلى الله عليه وسلم قال والحديث صححه الألبانيون في صحيح الجامع الصغير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 كأننا نشتم من شدة بكائه رائحة كبد تشوى يصلي ويمكي يصلي ويمكي كأننا نشتم من شدة بكائه رائحة كبد تشوى قال درار ابن دمر الكناني يصف عليا ولقد رأيته في بعض مواقفه وقد أرخى الليل سدوله وغارت نجومه قادماً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 وقد أرخى الليل سدوله وغارت نجومه بعد أن قام وحتى غارت النجوم بقي الدعاء وبالأسحار هم يستغفرون قاموا يصلون أما هو قانت أنا الليل يعني كل الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكروا اولو الألباب فهو في هذا الج... في هذا الليل بعد أن قام وصلى قابضا على لحيته يتململ وتململ السليم أي من لدغته من لدغه عقرب أو لدغته حية ويبكي بكاء الحزين يقول يا دنيا غري غيري وإني لا أتساءل لماذا جمدت عيوننا ولماذا نضبت دموعنا وجمدت عيوننا ما الذي أصابنا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 إن عذابها كان غرامة. ما الذي أخذنا وأخذ بقلوبنا؟ فأصابتنا القسوة وأصابنا الجمود. ما الذي ما الذي اعترانا من الغفلة في حياتنا؟ فأبعدنا عن ربنا. إن أهل الليل هم الذين يناجون الله بكلامه ويخاطبون الله بقرآنه وبالتدبر والتأثيل. فدل كتاب الله لا سيما في حدة الظلم. وعن نواهيه كن يا صاحب زجره والأمر منه بلا ترداد فالتزمي هو الكتاب الذي من قام يقرأه كأنما خاطب الرحمن بالكلمة وربما ضعف الحب عند الناس أقعدهم عن قيام الليل يقول قائلهم لو أني قمت الليلة يا ترى ماذا سوف أخرأ ولا حفظ لي يمكن أن تقرأ من المصحف ويمكن أن تصلي من الليل القليل فجاء في ص في في في في صهيّل الصغير قوله صلى الله عليه وسلم أيّما رجل قام من الليل وأيقظ امرأته وصليا ركعة وصليا ركعتين كتب ليلت إذن من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات وربك لأنه عظيم يرضى منك بالقليل ولأنه كريم يرضيه عنك البصير اليسير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 لأنهم خلو بالرحمن فخلع وكساهم من نوره أهل الليل أكثر الناس صدقا في المعاملة لأنهم لما قاموا خائفين وكان إيمانهم إلى درجة مفارقة الفراش وهو طيب ومباح طالما أنهم قاموا إذا باعوا باعوا بصدق وإذا اشتروا اشتروا بورع وإذا تعاملوا تعاملوا بتقوى وإذا تكلموا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 كيف نقوم الليل؟ ما هي المعينات على قيام الليل؟ نحن أخلدنا إلى الأرض، حياتنا اليومية مؤسسة على غير قيام الليل. يعني بالبرنامج اليومي لكل موظف ولكل عامل لا يمكن أن يقوم الليل. لماذا؟ لأنه يخرج صباحا باكر لا قيلولة مع المعاصي والذنوب.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 ولا تساهر بعد العشاء أبدا ولا تجامل أحدا بعد العشاء ما تستقبل زورك أكفل بابك وخش الموت بعد ذا آتاكم الله معينات حسية اسمها المنبهات والموبايلات الموبايل دا تنظم بها بس أثبت المنبه على الساعة اثنين بعد ده بتقوم وانوي وعقد العزمة وارقد طاهر وذاكر بات على فراشك طاهر وأنت لله ذاكر وسوف تقوم الليل بإذن الله تعالى قال سفيان ثوري حرمت قيام الليل خمسة أشهر بسبب ذنب عصبت وجاء جاء رجل إلى الحسن البصري قال وأنوي قيام الليل أقدم الركوة وأضع الإبري ولا أستطيع أن أقوم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 إلا يصبح قيام الليل عندك كما هو عند الصالحين كشرب الماء. عمر ابن الأسود السكوني من كبار التابعين شهد له عمر بن الخطاب شهادة شهادة عمر لعمر ابن الأسود رضي الله عنهم والله أفضل من جميع شهادات الدنيا الآن الجامعة والدراسات العليا والبروفات كل تقاليد موجودة في الكيمياء وفي الهندسة. وفي الشريعة وفي القانون وفي الآداب شهادة أعلى من أي وسم أجد شهادة لأن الذي أعطاه الشهادة من الذين لا يجاملون هو عمر الخطاب لو كعبه والله كعب في عينه ومش به له كعب بدق ما عنده بسطونة بقى بقى طوالي قال ما يعجبه بدقه بدقب البسطونة يعني ما بجامل قال من سره أن ينظر إلى هدي رسول الله فلينظر إلى هدي عمري بن الأسود السفوني قالت دائري شوف الرسول كان بيعمل كيف بس عاين لي عمري ذا بس در رسول ذاته قال بس أعمال الرسول هديوا هدي الرسول دي شهادة فعلا أجل من أي شهادة ماذا كان يفعل دخل السوق اشترى حلة بألف دينار حلة بألف دينار ألف دينار اشترى عباية جل عباية خدتها في البيت إذا جاء وقت السحر يقام يقوف صليل يغتسل و يلبس حلته ويرجل شعره لحيته ويتطيق الناس طعب يقولوا ده ما شوين الساعة ما شوين لا في بكة لا في اجتماع في قاعة الصداقة لا في لقاء مع وزراء الزودا ما شوين يقوم يقف في مصلاه يصلي انتهى صلاة الليل يمنص العباية عن اللي يغلي في علاقته تاني ما ببس إلا تاني يوم في نفس المواعيد لا ما شبيهها أكثر لا جشر بيع زي ما بيقولوا السودانيين ما جشر بيع في محل من المحلات بس في الليل تخيل شخص من تعظيم لله ذلك وما يعظم شعائل الله فإنها من تقو القلوب اشتري عباية بألف دينار لقيام فقط يعني بشالاته يعني لو عنده شالاتنا دي كان اللي بيشاله المرة اللي تخلعت تقول لها راجل ما شوين هم دارين يقومون الليل بالعرجي يقومون الليل بالعرجي دي عبادة قوم لا بالعرجي لبس اتجيه شو بتجيه كيف اتجيه جاء بعبايتة بلا تخيل لبس عبايته ويسرق دقنه ويتريح يقوم الليل لكن والله عنده حق ما ماذا يحقت نبي؟ بجزء يقوم الليل حتى إذا أراد أن يرجع إلى فراشه ما استطاع أن يرجع إلى فراشه إلا حبوا. قال الذهبي يزحف كما يزحف البعير يصلي لما يرجع السرير إلا يحبو ينشي السرير حبيان ده عنده حق يلبس العباية دي عنده حق أما عنده حقه الجزء الواحد دي العراق يتمشيه ما في مشكلة عالأجي بلاق طاجي متبشي ما في مشكلة وكان عملت طاجي كالتخيرك يا أخي دي دي عباية فيها شيء عجيب أعجبت ما قرأت في قيام الليل أبو هريرة عنده خاد في البيت الخدم معه في البيت ومعه وزوجه يقسّمون الليل إلى ثلاثة أقسام يقوم الخاد الثلث الأول ويوقف أبو هريرة وينام يقوم أبو هريرة يقوم أبو هريرة الثلث الثاني ثم يوقض زوجه ويرقد وتقوم هي الثلثة الأخيرة اليوم الثاني يصبح المرأة قامت الثلثة الأول القامة مبارحة الثلثة الأخيرة تقوم الثلثة الأول والصحي الثاني والثاني يصلي يوميا إلى الله لقوا الله يوميا يقسم الليل إلى ثلاثة أقصر يخوانا باقي ليه الفضائيات والرسفرات معاقي يا ملك الأن قاعدت الفرج يقوم والأبو يفرض. ألبي قومة تاني منه وريني ألبي قومة تاني منه الولد ألبي مشي النادي ويجيبه الأخي وريني ألبي قومة تاني وصحي منه كأبي هريرة ياخر حسن بن صالح ابن حي أورد العجلي في كتابه الثقات أن الحسن بن صالح كانت له جانب ملك يمين اشتران من السوق قاعد معهم احتاج لجرزها لبيعها ذهب إلى السوق وباعها اشترى الجالية السيادة هالجدد ودوا البيت قامت في جوف الليل تقول الصلاة الصلاة يرحمكم الله نظروا إلى الساعة والوقت قالوا الفجر لم يحين بعد قالت ألا تصلون بين العشاء والفجر شيئا عشاء وفجر بس في النصم قالوا نعم قالت إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها الصباح ذهبت إلى الحسد ابن صالح تبكي تطرق بابه تقول يا شيخي لقد بعتني إلى أقوام لا حظ لهم من الليل وإني أخشى أن يصيبني ما أصابهم من الغفلة سألتك بالله أن تردني فردها رحمة بها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 صلاة النافلة في البيت للرجل ليس للمرأة تعدل صلاة النافلة في المسجد سبعين وعشرين مرة يا سبحان الله هذه البيوت يريدها الدين أنها مراكز للإشعاع ومنارة للهدى ومنطلقات للإصلاح والتغيير أيها الأحبة هذا قيام الليل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 مشكلة دارفور ليست بيد السياسيين، إنما بيد المجتمع. لأن الذين في دارفور إذا كان لهم بغض تجاه الحكومة، هل يا ترى يبغضون كل مواطن في السودان من إخوانهم، من المسلمين، من من يتعاطفون معهم؟ لا شك لا. وكان رمضان فرصة طيبة، لأن بعض أهل دارفور يصوم في المعسكرات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 ويعلمون الود والرحمة التي نكن التي نكنها لهم والله نحن نحبهم ونرجو لهم الخير ولا نعرف القبليتي سبيل ولكنهم يصيب بغضة فعل كل ما هو عربي وإسلامي يكرهونه للأسف الشديد هل تعلم أن المنظمات العاملة في دارفور الكنسية 31 وثلاثين منظمة بالإحصاءات من من أسباننا؟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 سوف تصل والله أتتني امرأة هزني هذا الموقف في أول أيام رمضان جاءتني امرأة واعطتني نصف مليون خمسمائة ألف عادية قالت أنا أريد منك أن يصل هذا إلى دارفور بأي طريق فقط حملت المبلغ وبحثت عن إحدى المنظمات الإسلامية واحد وثلاثين منظمة كنسية تخيل كم عدد المنظمات العربية والإسلامية ست منظمات من جميع ألحاء العالم الإسلامي من أندنوسيا جاكرتا إلى المحيط الأطلنطي في المغرب ست منظمات فقط هي العاملة في داكور وهذه تعمل وصد إشاعات وترويج داخل المعسكرات أن هؤلاء والجنجوين وكان العملة واحدة وأنهم, وأنهم وأنهم وأنهم ولكن سوف نصبر على أذى إخواننا وسوف نتحمل ما أفرضت السياسة أنا أعلم أن كثير من شعب دارفور لا دخل له في كل هذه التعقيدات الأجنبية والإقليمية وأعلم أن كثير من شعب السودان لا مشكلة بينه وبين أمناء دارفور والدليل المساجد الأحياء المدارس الجامعات جمعا إلى جمعا والله أنا كل الذين وعشروهم لا أعرف ما هي قبائلهم كتير منهم زملاءنا في المدارس في الجامعات الأساتذة البلاجيو في المساجد اللي يعرفونه من يعرف ما بقول له أنت كم تشرب ما بيهمني أنا يهمني شيء واحد أن يكون مسلما هذا باب عظيم من أبواب الخير أرجو أن لا يفوتكم الباب الثاني وهذا يحتاج إلى عمل خاص. هذه أوراق تفطر القلب صاحبها مشكلتي أن صاحب هذه الأوراق أعرفه معرفة لصيقة أعرفه عن قرب لأنه طالب من طلاب الذين يحضرون دروسي ومحاضراتي وكان قوي الجسم وشهب وحريص غاب هذا الطالب عن الدروس، وقد حضر في هذا المسجد كثيرا هم من يحضر في هذا المسجد وآخر جمعة صليناها في هذا المسجد صلها معنا وأتى بهذه الأوراق وجدته يعرج فإذا به قد أصيب في ركبته واتهم بسرطان عياذا بالله وعافانا الله وإياكم وجاءت المعاناة قرية من القرى الجزيرة شاب مسكين يدرس في جامعة الخرطوم في كلية العلوم الإدارية أراد أن يسافر لأجل أن لا يستشري السرطان في جسمه ولا رجله وهو يريد مساعدة هذه المساعدة أنا لا أريدها مساعدة صغيرة لأن المبلغ كبير وهي فرصة سوف تظل هذه الأوراق في المسجد كل من أراد أن يسهل بشيء بمال هذا طالب والله وأنا يوم جمعة ولا أزكي على الله أحد والله أحسيبه من الأخيار والفضلاء وعندي ممن يستحقون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 أسأله الله تعالى وتدرب عليه في هذه الساعة المباركة وفي هذه الجمعة المباركة في جمعة من أواخر جمعة شهر رمضان. اللهم إش هذا المريض يا رب العالمين. اللهم إش هذا الشاب يا رب العالمين. اللهم امتيعه بشبابه يا رب العالمين. اللهم امتيعه بدراسته يا رب العالمين. اللهم وفقنا لمعاونته يا رب العالمين. اللهم عنا